بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إن جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في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 لا بين إلا كانوا به يستهزئون فأهلكنا أشد منهم بطشوا ومضى مثال الأولين ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم الذي جعل لكم الارض مهدا وجعلنا لكم فيها سبلا وجعلنا فيها سبلا لعلكم تهتدون والذين نزل من السماء ماء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 ما تذكرون نعمة ربكم ثم تذكرون نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولون وتقولون سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين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 وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا أَصَابَهُ مِنَ الرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ أَوْ مَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ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 ان واننا على اثارهم مهتدون وكذلك ما ارسلنا من قبلك في قريه من نذير الا قال مطرفوها الا قال مطرفوها ان وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّ عَلَىٰ آثَارِهِمُ لْمُقْتَدُونَ قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُكُمْ بِأَهْدَىٰ مِمَّا وَجَدتُّمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين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 نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخليا ورحمة ربك خير مما يجمعون ولولا أي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 ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وَإِن كُلُّ ذَٰلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ وَإِن انهم لا يصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى اذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين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 تقمون او نري انك الذي وعدناهم فان عليهم مقتدرون فاستمسك بالذي اوحي اليك انك على صراط مستقيم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 فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَنِ اسْلِمُوا الْقُمِ صْرَ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي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 أو جاء معه الملائكة مقتلين فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين فَلَمَّا أَسَفُونَا نَتَقَّنا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ فَجَعَلْنَاهُمْ سَنَفًا وَمَثَلًا لِلآخِرِينَ وَلَمَّا ضُرِبَ بَنُو مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّون وَقَالُوا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 ولا يصدنكم الشيطان إنّه لكم عدو مبين. وَلَمَّا جَاءَ عِيسَى بِالْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْ جَاءْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ وَلِأُبَيِّنَ لكم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 بعضهم لبعض عدو إلا المتقين يا عبادنا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين Aduhul Jannah, Anum, wa azwajum tuhbarun. Yutafu عليهم bishafim min zahbi wa akwab. Wafiiha ma ta'jthihil anfus, wa tenazul فيها خالدون، وتلك الجنة التي أولثتموها بما كنتم تعملون، لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي عذاب جهنم خاندُونَ لَا يُفَتَّرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيهِمُ بَلِسُونَ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَا كِنْ كَانُوا هُمُ الظَّالِمِينَ ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ما كثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون أم أبرموا أمرا فإن أنا مبرمون، أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم بلا ورسلنا لديهم يكتبون. قل إن كان لرحمن ولدون، فأنا أول العابدين. سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون And He who is God in the world, and on the earth is God, and He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 إلا من شهد بالحق وهم يعلمون ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنا يؤفكون وقيله يا رب إن هؤلاء I kaumul la yaminun, fucfah anhum, wakul salamun, fasu